بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنها أنزلناه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القرآن وَإِن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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى اليعقوب كما أتمها على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 أقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ضيابة الجب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 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن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 أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء شاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاو على قميصه بد من كذب قال بل سولت لكم أن انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما Środki, które są bardzo ważne dla nas, to są ثانًا عَوْنٌ اتَّخَذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ, ولنعلمه مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم ولما بلغ الشدة أتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وولقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي احسن إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصف عنه السور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 قالت ما جزاء من أراد Komisarzu! Panie إلا أن يسجن أو عذاب أليم Komisarzu! Panie Komisarzu! ان كان قميصو قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصو قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا Wastaw لي ذنبك انك كنت من الخاطئين وقال filmadina في المدينه امراه عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا Ingnala nawa, fiłba, fi mubi. mubin mę, mę, samiot, bimek, nie, o, selet, ile, nie, o, lehun, واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه ضرناه وقطعنا ايديه وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك, ملك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 الصاغرين قال رب السجن وحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأتم من الجاهلين Festa له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إني اراني أعصر خمرا وقال الآخر إني فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبعنا بتعويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا كما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما من علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.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 ولكن te الناس Sama سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وقولوا الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس السجن عادوكما فيسقي ربه خمرا وانما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني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 سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذرو في سبل إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع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 وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسال ما بال نسوة التي قطعنا ايديهن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 قالت امراه العزيز الان حصحص الحق ان راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي się, رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ توني به é, استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين <many> <many> قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 Słyszałem o tym, co mówiłem وَكَانُوا że w إِخْوَةُ chwili nie ma wątpliwości ويجهزهم بجهازهم قال اعطوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإِن لَمْ تَأْتُوا نُذُرِي فَلَكَيْلَا لَكُمْ مِنْ وَلَا تَقْرَبُون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وَقَالَ to جَالُوا które są w tym momencie, które są كيل فأرسل معنا فأرسل معنا خان نقتل وإن له لحافرون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من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 هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيلا بعيد ذلك كيل يسير قال لن oruszyle, معكم حتى hát موثقا من الله به إلا أن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 Wszystkie prawa zastrzeżone są. Dlatego też chciałabym, abyśmy mogli zobaczyć, jak najbliższy czas, إِلَّا, حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإن صر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف قال إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جهزهم بجهازهم جعل السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ العير مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا العير إِنَّكُمْ لسارقون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 قالوا Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! ذَا فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجزي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِم قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كدنا ليوسف ما كان ليأخذ خوف في دين الملك الا lęki, يشاء الله نرفع درجات من نشاء وثوق كل ذي علم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 قالوا يا Panie العزيز Panie له Panie شيخا كبيرا فخذ Panie مكانه نراك من المحسنين قال فَنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي الله اغفر لنا واجعلنا من نعمة إلى بيتك فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا, وما شهدنا إلا بما كنا للويب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فَصَبِرُ الْجَمِيلِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَعَ لَا يُوسُفَ وَبِيَقْبَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَاضِعٍ قَالُوا تَالَ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا Pani بثي وحزني Komisarzu! الله Komisarzu! من الله ما لا تعلمون يا بني Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie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 فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذن جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يَقِي وَيُصْبِحُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وإن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يغفر الله لكم وهو أَرْحَمُ الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قَالَ niech się لولا تفنجون قالوا Śmierć في w القديم momencie przyjmujemy do tego, على tajemność nie była قال ألم أقول لكم إني Pani من الله ما لا تعلمون قالوا يا witam نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْآ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ أَوْآ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ وَقَالَ دُخُلُوا مصر إن شاء الله آمن ورفع أبوه على العرش وخر له ساجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ابيكم من البدو من بعد من بعد ان نز والشيطان بيني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 ta وفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليه من اجر ان هو إلا ذكر للعالمين في prawa zastrzeżone. وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا Śmierć się w tym momencie, jaką على Przewodnicząca! Panie ومن Panie وسبحان الله وما Panie من المشركين وما Panie من قبلك إلا رجالا Fale يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار ród, خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى